وَإِذَا مَسَّ الْنَاسَ غُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَنُ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ, إذا فريق منهم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ